من اقتصر الله ويتنظر نفس ما قدمت لغد الله إن الله خبير بما تعملون فيه أعظم حث على محاسبة النفس بل إن هذه الآيات الكريمة من أعظم الآيات في هذا الباب العظيم باب محاسبة النفس وأعظم ما تكون المحاسبة للنفس بأن يذكر المرء نفسه ماذا أعد لغد ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد تنظر في ذلك اليوم أي شيء قدمت له وهذا الغد بالنسبة لكل واحد منا أمره مجهول قد يكون الغد المذكور في الآية يأتي الإنسان بعد يوم وقد يكون بعد يومين وقد يكون بعد شهر وقد يكون بعد شهرين أو سنة أو أكثر أمر لا يعلمه الإنسان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرب تموت ولهذا فإن تمام هذه المحاسبه للنفس فيما تعلق بتقوى الله أن يحقق ما جاء في الحديث إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبح فلا تنتظر المساء وبهذه المحاسبة الدقيقة للنفس عملا بالطاعات وتجنبا للمنهيات يكون بذلك قد تزود بخير زاد وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا اولي الالباب والمحاسبة للنفس تكون بالنظر نظر العبد إلى أعماله التي يقوم بها في أيامه ولياليه وهل هذه الأعمال يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى بها أو لا فينظر إلى أعماله بدءاً بفرائض الدين وواجبات الإسلام وايضا فيما تعلق بالمنهيات الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده ثم بعد ذلك يرتقي إلى الرغائب المستحبات لكن تكون المحاسبة بالدرجة الأولى فيما تعلق بواجبات الدين وفرائض الإسلام من المحاسبه للنفس أن تنظر إلى صلاتك التي افترضها الله عليك هل أنت تؤديها بشروطها أركانها واجباتها في أوقاتها مع جماعة المسلمين تنظر في واجبات الدين الأخرى تنظر أيضا في الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها هل حقق المأمور فعلا له والمنهي تجنبا وتركا أو أن لديه تقصير وأشلان فإذا حاسب نفسه ودقق في أعماله إن وجد خيرا يحمد الله ويسأله سبحانه وتعالى الثبات عليه وإن وجد خلاف ذلك فالفرصة له موافية أن يسوف ما دام في دار العمل أما يوم القيامة فقد جاء في الحديث من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه لأن مجال التوبة ليس متأتي يوم القيامة لكن ما دام العبد في دار العمل فإن الفرصة مواتية له لأن يتوب وينيب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى في باب المحاسبة للنفس يذكر في ترجمة غير واحد من السلف أنه لو قيل له إن ملك الموت ببابك وصل ليقبض روحك ماذا تريد؟ لم يكن عنده مزيد عمل لو قيل له إن ملك الموت بالباب واقف لم يكن عنده مزيد عمل لأنه كل الأمور منتظم في المحافظة عليها وادائها لكن كثير من الناس لو قدر أن نقيل له ملك الموت بالباب الآن جاء لقبض روحك ماذا تريد؟ تجد أمامه أمور كثيرة يقول والله فيها مظالم عندي للناس فيها أموال ليست لي أخذتها في كذا في كذا في صلواتنا مقصر فيها فيها أعمال إن أشخاص آذيتهم تعرضت لهم اريد أن أطلب منهم يجد أمامه أمور كثيرة يريد أن يتخلص منها في تلك اللحظة والموت يأتي فجأة وهنا يظهر دور المحاسبة وأهميتها في حياة المسلم ولا يزال العبد بخير ما كان محاسبا لنفسه لا يزال العبد بخير ما كان محاسبا لنفسه محاسب النفس ينظر لأعماله التي يباشرها في أيام وليالي وينظر النظرة الأخرى في مدى موافقتها للشرع أو بعدها عنه فالموافق منها للشرع يحمد الله سبحانه وتعالى عليه ويسأله الثبات والمخالف يبدأ بمجاهدة النفس على البعد عن ذلك والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الكلمات هي تذكير لنفسي ولاخواني وليس فيها جديد على مسامع الاخوه ولكنها من باب الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين واسال الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين